عن ش خ ص ي ة ف ذ ة لم يكن مجرد مصلح اجتماعي ولا زعيم روحي إ ن م ا كان نبيا مرسل ا م ع ص و م ا حلقتنا عن قيادته و ح ن ك ت ه صلى الله عليه وسلم وليس مثل من يتحدث عنها لولا أ ن ه ا دين و ع ب ا د ة و م ت ع ة للنفس و ر ا ح ة للضمير كان محمد داعيا الى د ي ا ن ة الاله الواحد وكان في دعوته هذه لطيفا ورحيما حتى مع اعدائه وان في شخصيته صفتين هما من اجل الصفات التي تحملها النفس ا ل ب ش ر ي ة وهما ا ل ع د ا ل ة و ا ل ر ح م ة الالماني بيرتلي سانت هيلر في كتابه الشرقيون وعقائدهم انت ب ت ح ب ه بتقتدي به لا يمكن تجلد زول انت ب ت ح ب ه عشان ك د ه الناس اللي بتجلدو ناس الكوره وناس الغونه وناس اللي شايفينهن ديل في الشوارع و الشباب ديل د ي ل ب ح ب ه م ع ش ا ن ك د ه ج ل د و ن لو كانوا ب ح ب و ا النبي صلى الله عليه وسلم صدقا لا اقتدوا به فبالتالي م ظ ا ه ر ا ل ق ي ا د ة في حياته صلى الله عليه وسلم وحنكته طيب ما هي المواصفات للقائد أ و ل شيء القائد الناجح الذي يجمع الشتات ذكاء صفه ها ي ر س و ل ل م ه جمع الشتات انظر إ ل ى ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة في عقدين من الزمان استطاع أ ن يحول رعاه الغنم إ ل ى قواد أ م م في عقدين من الزمان جمع القلوب ا ل م ت ن ا ف ر ة والقبائل ا ل م ت ن ا ح ر ة ا ن ت ر م و ا في عقد ا ل إ س ل ا م ورسالته يعملون لهدف واحد تحت ق ا ع د ة ا ل ع ب و د ي ة ا ل ح ق ة لله سبحانه بالله في ق ي ا د ة أ ك ث ر كده ا ل ص ف ة ا ل ث ا ن ي ة لا بد أ ن يكون القائد ليكون قائدا ينبغي أ ن يكون بعيدا عن التعصب لو يتعصب ما بينفع قائد وكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عدو التعصب ويقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين دعوها فإنها أقوام من أو ليكونن أهوى أبي الجاهلية بين ظهرانيكم لينتهين الافتخار الله من الجعلان يا السلام بآبائهم عند فإنها يا ممكنة من من ثالثا القائد المحنك ينبغي أ ن يتحمل شوف أ ي زول ما بيتحمل ما ببقائد أ ص ل ا تتحمل شوف تحمله كيف يساهر يتعب يتحمل يساء اليه ويصبر يقول له ذي الخويصر التيمي اعدل ف إ ن ك لم تعدل يطعر فيه عديل المنافقون يتكلمون في عرضه و د ي أ س و أ ح ا ج ة بتهز القائد لكنه صبر لكنه عفا لكنه تحمل الصفه الرابعه التواضع جبليزو القائد ما متواضع الناس بكونوا ي بيتحدوا بطنطنه وزهجانين منه وكرهانينه وذي يجيب ا ل ص ف ة ا ل خ ا م س ة أ ن يكون محبوبا القائد إ ذ ا كان محبوبا كان صالحا ل أ ن يكون ق د و ة كل هذه الصفات تنطبق في النبي صلى الله عليه وسلم القائد ا ل م ح ن ك هو الذي يستطيع ان يعرف ميول أ ص ح ا ب ه وطبائعهم ويختار الرجل المناسب للمكان المناسب روى البخاري في الصحيح في كتاب العلم عمالك عم بن الحويرث رضي الله تعالى عنه يقول أ ت ي ن ا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ش ب ا ب ت متقاربون شباب أ ع م ا ر ص غ ي ر ة جدر بعض قال فمكثنا عنده عشرون يوم ا شوف م ا ل ق ا ش ن قال وكان رجل ا رحيم ا بنا يا سلام جوه من محلت ا م خ ت ل ف ة قال لك جرين او لنادير جران قال وكان رجل رحيم بنا فلما ر ا ن ا أ ن نشتقنا إ ل ى أ ه ل ن ا أ ط ف ا ل ع ن د ه م م ي و ل أها س أ ل ن ا عمن ا ا تركنا قالوا أ ه ا خلتم ن ه ق ا ل ل ا امي و ا ش ت ك ت ل أ خ ت ي قال فخرج بنا يودعنا شوف ده الطفل انطبعت فيه هذه البصمات قال وكان رجلا رحيما بنا قال مالك فقال لنا إ ذ ا حضرت ا ل ص ل ا ة شوف علمون كل فعشرهم فليؤذن أ ح د ك م و ل ي أ م ك م أ ك ب ر ك م قال وزودنا ا ل أ ر ا ك ن س ت ا ق به قائد يعرف الميول يعرف الرغبات يفهم النفسيات يستطيع أ ن يتعامل معها لو أ ر د ن ا أ ن نتحدث عن قيادته وحنكته على المستوى الداخلي شوف ج ل م د ي ن ة شوف الترتيب الدقيق آ خ ر بين المهاجري و ا ل أ ن ص ا ر حيض اليهود عقد الاتفاقات يا سلام أ ص ح ا ب ه استطاع أ ن يجمعهم جميعا و س أ ح ك ي لكم موقف يهزني جدا من ا ل أ ع م ا ق في ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة بعد حنين و في الغنائم قسم الغنائم ن ب ي سلم غنائم حنين و ما أ ع ط ى ا ل أ ن ص ا ر فوجد ا ل أ ن ص ا ر في أ ن ف س ه م شيئا حتى قال قائلهم و الحديث في البخاري أ ع ط ى أ ق و ا م ا مازالت سيوفنا م ل ط خ ة بدمائهم وصل الخبر ا ل ن ب و سلم القائد المحنك بعالج المشكلات أ و ل ب أ و ل ب ح ا ف ظ على ا ل ج ب ه ة ا ل د ا خ ل ي ة قال يا سعد ادعو ا لي ا ل أ ن ص ا ر بالله ا ل أ ن ص ا ر كلهم جهد دماهم في م ح ل و ح د ه و أ ح ا ط ه م في ح ظ ي ر ة ومنع أن ل ا ي د خ ل غيرهم جاء ل ل أ ن ص ا ر شنو شوف ا ل ق ي ا د ة والله هذا نبينا قال لهم يا معشر ا ل أ ن ص ا ر ما قالت بلغتني عنكم و ج ل ة وجدتموها علي في نفوسكم يا معشر الانصار منوا علي قولوا سوينا ل ك سوينا ل ك مؤدبين ق ا ل ا ل ل ه ورسوله أ م ن قال قولوا أ ل م ت أ ت ن ا طريدا ف أ و ي ن ا ك الم ت أ ت ن ا ع ا ل ة ف أ غ ن ي ن ا ك الم ت أ ت ن ا ولو قلتم لصدقتم شوف التنقل ده ثبتهم كيف ا ل د و ه ا ح ق ه م قال يا معشر الانصار أ ل م تكونوا ضلالا فهداكم الله بي أ ل م تكونوا ع ا ل ة ف أ غ ن ا ك م الله بي يا معشر ا ل أ ن ص ا ر وجدتم علي في ل ع ا ع ة من الدنيا ت أ ل ف ت بها أ ق و ا م ا ووكلتكم ل إ ي م ا ن ك م يا معشر ا ل أ ن ص ا ر ضرب على أ و ت ا ر ع ا ط ف ي ة ح س ا س ة يا معشر ا ل أ ن ص ا ر أ م ا ترضون أ ن يرجع الناس إ ل ى رحالهم ب ش ا ة والبعير وترجعوا برسول الله إ ل ى رحالكم ب ا ل ل ه ا ل أ ن ص ا ر دل ق ل ك خدت رؤوسهم في أ ي د ي ه م و أ ي د ي ه م على ركبهم وغطوا بالبكاء الشديد يبكون بكاء مرا قال لولا ا ل ه ج ر ة لكنت امرئ ً ا من ا ل أ ن ص ا ر ولو سلك الناس واديا ً لسلكت وادي ا ل أ ن ص ا ر اللهم ارحم ي ا ل أ ن ص ا ر و أ ب ن ا ء ا ل أ ن ص ا ر و أ ب ن ا ء أ ب ن ا ء الانصار أ ن ص ر ا ت ت الكلمات ه بهذه وهذه أزمة داخلية ا ل ف ح ة البلاغة وهذه وسلم الله عليه وسلم نعم القائد لما صلى نعم أ ا الله جل جلاله د جل أ ن ينقذ الدنيا من العثرات أ ه د ا ك ربك للورى يا سيدي فيضا من ا ل أ ن و ا ر والرحمات خلاصة هذه الحلقة أوجه فيها رسالة لكل من كان للناس قائدة مدير وزير رئيس مسؤول من اتنين طالما فيها كان قائدة اتنين قائد هذه أوجه وزير مدير رئيس من من أنت ينبغي أ ن تتخلق بهذه ا ل أ خ ل ا ق و أ ن تتصف بهذه الصفات وهذا الذي يفرق القائد عن غيره ثانيا ر س ا ل ة إ ل ى كل مقود ينبغي أ ن ت ح ب نبيكم هذه دعوته وهذا منهجه وهذه أ خ ل ا ق ه وينبغي جميعا أ ن نحبه و أ ن ننقاد الى الذين يقودوننا ولو يبتلانا ل ل ه عز وجل بهم أ س أ ل الله تعالى أ ن يجمعنا و إ ي ا ك م مع نبينا والمهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك محتدر